وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمِلُوا صُلْحًا تَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُمًّا عَمَّ وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ فَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ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 وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُ عَنْ مَا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَوْفُرُونَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فأمه صديقه كان يأكلان الطعام وكيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا فالله هو السميع العليم